مرحبا بكم وقبل الحديث أقدم صيحتي لإخواني وأبنائي أرام غوصا كثيرا غوصا كثيرا مكشوفا وهذه الطريقة مأخوذ من الغرب وعلى السلفي أن يخالف أعداء الله الذين قاموا الدين على مخالفتهم وملابدة عاداتهم وتقاليدهم والفاسدة فلا نقلدنا أن الله في هذه الظاهرة ولا في غيرها كثير من المسلمين تشبهون تشبها كاملا للغاية الغرب لليهود والنصارى والعلمانية والجيؤية حتى إنك في بعض البلدان لا تفرق بين المسلم واليهودي والنصرى يعني في اللباس ومن تشبه بقوم فهو منهم قدانة تشبه بأعداء الله شيء من أشياء، لا في العقائد ولا في العبادات ولا في العادات والصدق ولا في أي أمر هذه مسألة هي جميع تلك خاصة الشريعة ولا يجارة العوام الناس وجرة الناس، ولا يجمعون خارج ولا قدانة ويعادمونهم الطريقة الإسلامية في هذا الباب وفي غيره. المسألة الثانية. أظن والله أعلم وأرجو أن يكون أظن هذا خاطئا أن كثيرا من الشعب السنة يتساهلون في السنن في السنن في النوافل بعد المكتوبات فهل صليتم السنة المغرب لما سارعتم إلى المجيء إلى هذا المكان صليتم السنة المغرب أسألكم لا تساهل فيها لا سنة المغرب ولا الأشياء ولا الفج والغير لا تسافر، فإن التسافر السنن يؤدي إلى التسافر في الواجبات، فحافظوا على هذه السنن فإنها سد منيع في وجه الشيطان، بارك الله فيكم، وحاجز منيع يمنعه من أن يتسلط عليكم لتساولوا بالفروض والواجبات، وفقكم الله وصلوا خطاكم، وعليكم بالسداد والوضوء والصلص للرجل المدين. عبدوا عليها بالنواجد وإياكم ومحنثات الأمور فإن كل محنثة بدأ وكل محنثة ضلالة ناس أردوا من كل سلفي أن يتمسك سنة رسول الله وهديه وأخلاقه عليه الصلاة والسلام يعني المسلم لا يشعر وكشف الرأس إلا في الحج أو الأمر ثم بعدها لا لها هذا ضرف الله بعدها لا وفقكم الله وطبتنا وإياكم على السلام